اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم هذا الشان ليس بشاني وهذا المكان ليس بمكاني اللهم يسر لي أمري وتقبله مني وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.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 ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله انصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه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 والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشة وينهى عن الفحشة والملكى والبغي يعظكم لعلكم تذكروه.